فما استقاموا لكم لَهُمْ لهم اللَّهَ الله يحب كَيْفَ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا هو ولا يرضونكم بأفواههم وتأفى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فطدتوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون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 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمنهم وهم بإخراج الرسول وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتقشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشك صدور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يستخدوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليده والله قدير بما تعملون ما كان للمشركين أي يعمروا متاجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم اليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخس إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلكم ثقاية الحاج عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهزي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرَضْوَانٍ وَجَنَّةٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُفِينٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ إِلَهُ أَجْرٍ عَظِيمٍ يا أيها الذين آمنوا لا تستحلوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبنائكم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 يا أيها الذين آمَنُوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتوا معلة فَسَوْفَ يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم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 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطن ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنبتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله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 فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنصر يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنفروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار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 وَسَأَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَنكَ لَمَّا أُلِنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ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 ورتابس قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا لهم عدّة ولكن كره الله بعاتهم ولكن كره الله بعاتهم فتبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهق عن فتهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون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 يؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات من فقراء والمساكين والعالمين عليها والمؤلفة قلوبهم وبالرقاب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 والذين يؤدون رسول الله لهم عذاب أليم يحنفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاجد الله ورسوله فأن له نار جهن فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهجئوا إن الله مخرج ما تحضرون.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 هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أسد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخبتم كالذي خاضوه أولئك حنطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم القاسلون ألم يأتي النبأ الذين من قبل قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات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 اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات النعيم رضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم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 فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ سَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ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 ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقابهم خلاف رسول الله وكرموا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أتز حرا لو كانوا يفطرون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكترون فإن رجعت الله إلى طائفة منهم فاذتأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقود مَعَ مرة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 وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ سَأَذِنُ لَكُمْ أَنْ تَقُولُوا مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرُنَّا لَكُمْ مَعَ الْقَائِلِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ رَسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ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 وجاء المعذرون من الأعراب يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيطيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضائع ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إلى نصح لله ورسوله ما على المحتنين من سبيله والله رافع الرحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قمت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أولياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَتَسَاءَلُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا لَنُؤْمِنَ لن لَكُمْ قَدْ نَبَّأَكُمُ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ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 فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاتحين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل يعملوا فتيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون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 أَفَمَنْ أَسَّتَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّتَ بنيانه, بُنْيَانَهُ عَلَى تَفَاجُرُ فِنْهَارٍ كَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 الذين العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين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 إن الله له ملك السماوات والأرض يحي ويمير وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين استبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريخ منهم ثم تاب عليهم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الطادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله, أن عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسه عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغير الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحتمين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 لَأَوَّلَ نَظَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِروا قَوْمَهُمْ وَلِيُنذِروا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْيَهُودِ فِي مَا حَارَبُوكُمْ وَلَا يَعْصُوا وَإِذَا مَا أُزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّ قُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَتَبِشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُونَ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علتم حريق عليكم بالمؤمنين رؤوط رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم